الوحدة الثالثة الدرس الثاني المرور واحد استمع إلى الحوار الآتي وأعده في مكتبة المدرسة السلام عليكم وعليكم السلام يا يوسف ماذا تفعل؟ أدرس لامتحان رخصة القيادة آه يا سلام ما شاء الله متى راجعت يا صديقي؟ راجعت قبل شهر، الامتحان صعب جداً، أولاً سيكون الامتحان تحريري، وإذا نجحت فيه، فسأدخل الامتحان العملي إن شاء الله ستنجح يا صديقي، ونراك تسوق سيارتك إذا نجحت في امتحان دخول الجامعة، فسيشتري لي أبي سيارة بالتوفيق، مع السلامة في أمان الله